أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ختبان الرحمن الرحيم وإن يرسل من a uh -huh. And love new ان بعد ان نقول عوا قوم All right, Mr. Okay. Okay. Amen. The giant moon.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 وین لَكُنَّا عِلَاهَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَوْا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ فدون عن النجوم صح صحي وعبر خير قبر فسد فليتني Let's hope you